وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُل بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِيمٌ غَيْبَ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا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 ومن يزغنهم عن أمرنا نذقوا من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شك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 دَرِن قَلِيل ذَالِكَ جَزَاؤُه بِمَا كَفَرَ وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُور وَاجْعَلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةٌ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سَيْرُوا فِيهَا لَيَالِي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 وَلا قدَ صَددَّقَ عَلَْهِم إابنسُ وََّهُ فَتَّبَُ إِللاا فَريقَ مِنَ المُؤنين وَمَا كانَانَ لَ عَلَم ي سُطانٍ إِلاا لِنعللَمَ مَ يؤمنِن بالِالآخَِةِ مِهَُ مِن, من فيِي شَك وَرَبُّكَ علىلَ كلُِ شيءَ حَفُ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 أو إياكم لعلى مدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجربنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق فَمَا يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتُ بِهِمْ شُرَكَاؤُكُمْ كَلَّا كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون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 في قرية من نذير إلا قال, إلا قال مترفوها إنا بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر وأموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 عباده ويقدر له ومن فقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم احشرهم جميعا ثم اقول للملائكه ثم يقول للملائكة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 وَإِذاَا تُطْلعََّا يَتُنَ بَنَاتٍ قالوا مَ هذاذَ إَِّ رَجُُ يريد وَيَصُدَّكُمْ يُريد وَيَصُدنَّكُم ََّ كَ يَعبُدُ بكُمْ وَقالوا مَا هذا إَِّ يِفْكُم مُفْرَم